يا سلام الله عليكم عدد وبل السحاب عد ما سالت شعاب الهدى وجبالها من ربوع الطايف الورد من ديك الهضاب أرسل شوابي على أصحابنا وشحالها يا هلسكاك غلاكم بقلبي حير طاب طاب من زال الخوي عز منه جالها الكرم عنوانها الها كبار مع شباب ومن شرب من حلوه الجوف حنوا لها قلتها ولي ودي يجيب العلم جاب علم صادق عن هل الجوف نعم رجالها يا عسى الله يجمع الشمل من بعد الغياب ونجتمع هذا وعد كان ربي قالها